بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاطل السماوات والأرض جاعل الملاكات رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير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 فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حبه ليكونوا من أصحاب الثعير الذين كفروا لهم عذاب شديد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 إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَاللَّهُ الَّذِي أَغْثَلَ الْرِّياحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقِنَاهُ إلَى بَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا كَذَلِكَ النُّصُورُ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا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 وما تحمل من انثى ولا تضع إِلَّا بعلمه وما يعمر من عمر ولا ينقص من عمره الا في كتاب ان ذلك على الله يسير وما يستول البحران هذا عذب فرات فاؤغ شربه وهذا ملح اجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخرا تبتغوا من فضله ولعن لكم تشكرون يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وتخر الشمس والقبر كل لأجل مسمى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 يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك عن الله بعزيد ولا تد واذرة وذر أخرى وَإِن تَدْعُ مُثْقَلَةَ إِلَٰهٍ هَٰذَا لَا يُحْمَلُ مِنْهُ شَيْءٌ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَةٍ إِنَّمَا تُنذِرُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَمَن تَزَكَّى فَإِنَّمَا يَتَزَكَّى لِنَفْسِهِ وَإِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْمَى وَالْبَصِيرُ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 فكيف كان لكيف ألم لم تر ان الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها فاخرجنا به ثمرات مختلفا ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وحمور مختلف ألوانها وغراب بصود ومن الداس والدواب والأعاني مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إنما يخشى الله من عباده إن الله عزيز رفيع إن الذين يتقون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرورا وعلى ليتهم يرجون تجارة يرجون تجارة لم تبور ليوففهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه رفيع شكور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 فَمِنْهُمْ ظَالِمُونَ نَفْسَهُ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ جَنَّاتٌ عَدْنٌ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَثَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَرِبَاطُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ وقالوا الحمد لله الذي أنهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا ذار المقامة من فضله لا يمثنا فيها نصب ولا يمثنا فيها نغوب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 هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا أمقطا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني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 ولَئِنْ زَلَفَا إِنْ أَمْسَكَهُمَا بِأَحَدٍ من, مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَيَقُولُنَ أَهْدَى مِنْ إِشْبَالُ الْأُمَمَ فَلَمْ نَجَاءَهُمْ نَذِيرُهُمْ مَا ذَادَهُمْ إلَّا نُفُورًا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 ولو يؤاخذ الله النأسى بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن ولكن يؤخرهم إلى أجل مثاما فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيرا